Zašto da je današnji ummet naš ostavio džihad? Ako pogledamo naš ummet, danas vidjet da sa njim upravljaju kraljevi. Da sa njim upravljaju vladari. Vladari koji je postavio zapad, da pomoću njiho ostvaruje svoj plan i svoju politiku porobljavanja muslimana, a sve u cilju okončanja i završetka odnosno uništenja islama. Kako da, kako da rob zvrben svoga gospodara, kako da podanik prgne svoga kralja? Zašto nema džihada? Zato što su muslimani nemoćni, a njihovi vladari su kraljevi koji ne slušaju Allaha, nego slušaju neprijatelje Islama. To je razlog zašto nema džihada. Potrakat al-umma al-jihada thaniyan, li'anna mansibata al-jihadi fi sabilillah subhanahu wa ta'ala la yarqa ilaaha illa man 'azamat al-akhiratu fi nufusihi. أما والحال كذلك قد انقلب رأسا على عقب فأصبحت الدنيا هي المبتغاء وأصبح متاع الدنيا الزائل هو الهدف لا والله إذا أصبح الحال كذلك يحق للأمة أن تترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بل أن الوهن قد دب في القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو ذاود في إسناج الحسن ويقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لذلك جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحققوا هذه القاعدة وهي أنهم لا يجدون في أنفسهم حبا لمن عاد الله ورسوله جاءوا وواجهوا آباءهم وإخوانهم الذين كفروا بدين الله سبحانه وتعالى وقتلوهم وهم كانوا في يوم من الأيام من أحب الناس إلى قلوبهم Drugi razlog zašto je ostavljen džihad... ...jeste zato što je džihad visoki stepen... ...i ne može do njega doći niko dok se ne uzigne do traženog stepena. Džihad traži visoke stepene... ...traži visoku, visoku svijest i traži velike duše. Ne može, ne može voliti džihad osim onoga... ...ko u svome srcu ne vidi ahiret velikim... ...a ne vidi dunjalog prezrenim. Onaj kome se osladi dunjalog i njegove strasti... A ne može pomisiti Ahireta, takav ne može voditi džihad. Zato stanje našeg ummeta i njihovih pojedinaca ono su njihovi srca i njihova poveda na Ahiret do Dunjalog je takvo da oni nisu zaslužni. Znači da nije jedini razlog ovaj prvi kraljevi, Oni se mogu usprgnuti, oni su jedan od razloga. Oni su razlogi samo slabim dušama. Oni nisu razlogi velikim dušama i jakim koji hoće Ahiret i ne gledaju interes ničiniti, imaju straha, ni prkimo se pred Allahom i Nego su oni razlogi slabim dušama, a to je drugi razlog. Džihad traži visoku svijest I traži velike duše U njega mogu stupiti samo takvi ljudi Zato nema džihada danas Jer muslimani su se prikovali za Dunjaluk A o Ahiretu ne mogu da pomisle Pa kaže Resus A.W.A. Koga vi znate Opisujući slabost vehn, Kaže to je ljubav prema Dunjaluku A strah od Ahireta Strah od Ahireta, strah od smrti A ljubav prema Dunjaluku To je razlog Drugi razlog zašto nema djihada u današnjem ummetu. Pa uzmite prvi razlog i drugi. I pitajte se onda kad će biti djihada. Kada budu svrnuti ovi i kada budu duše muslimana visoke U hadisu Hasanu kojeg bilježi je Budaul, kaže Neslu sallallahu alaihi wa sallam. Kada budete trgovali na oči, to jeste jednim vidom kamate. I budete ka se umatili za repove skrava. I zadovolite se zemljoradnjom. Za الله سيحب على سرطة نفسك ستوسطيك علي جينيه التي لا تحصل منك لكي لا تردوها و تركت الأمة الجهاد لأن أعداء الله سبحانه وتعالى استطاعوا أن يسلبوا من الإنسان المسلم في واقعنا معنى العزة والكرامة فأصبح الإنسان المسلم في هذه الأيام يشعر بأنه بلا عزة ولا كرامة بل أنه أصبح عبدا لتلك الأنظمة التي أسقلته بالديون وشلت حركته وعطلت قدراته فأصبح إذا أراد أو نوى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أو الدعوة إلى الله أو الصدع بالحق فاذكر ألف مرة بالوظيفة وبالراتب وبالزوجة وبالبيت وبالمعاشي الذي يتقاباه ثم بعد ذلك انزوى وترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أين اليقي بالله سبحانه وتعالى وأين الثقة بالله سبحانه وتعالى وأين الصدق بوعد الله سبحانه وتعالى الذي تكفل جلا في علاه بأنه يتكفل بعباده الذين يجاهدون في سبيله والذين يصدعون بالحق في سبيله وأنهم إذا ابتلوا فإنما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم عليه أجر عظيم Wa yom al-qiyamati sawfa yati ahl al-afiya wa law annahum quridu bil maqarif lima yajiduna li ahli al min ajrin subhanahu wa ta'ala. Jest swoje neprijatelie uspio swoimi metodama da i ispije iz muzlimana svaki osjećaj ponosa i dostojanstva i moći i Neprijatelj Islama je uspio da je iz muslimana svako dostojanstvo i svaku moć i ponos, svaki osjećaj toga ispije. Zato musliman, zato musliman, ustrašen, ustrašen zakonima, državama, reživima, ugovorima koje su postavili Allahovi neprijatelji, je skrhan i ponižen pred njima. Toliko se boji oni koji su mu polomili svaku mogućnost, oprečkali njegovi metak. Naturi na njega dugove. Toliko ih se boji kada razmišlja o džihadu na Allahu u putu i kada čita Allahove ajati koji ga pozivaju, stane preda se i razmišlja, piladu puta razmišlja, šta će biti sa mnom hoćeli izvadniti gdje da oni sve drže, šta će biti sa mojom ženom hoću li umrijeti, šta će biti sa mojom budućnošću, šta će biti sa mnom, šta sa mojim sinom, šta sa mojom kućom, kad razmisli o svemu onome što mu je neprijatelj, zahvaljujući njegovom nemaru i njegovom stajanju, sjedenju nerdu, u radio poslije takvog razmišanja ocjena je njegova da nema ni govora o mogućnosti džihada nema ni govora da se vodi džihad ne moguće voditi zašto? gdje je vjerao allaha dželješanu? gdje je osnovna allaha dželješanu? gdje je ovećane allaha da će on se zauzeti i da će on preuzeti brigu o korelici onoga koji je u borbu na Allahov put. gdje su takvi vjernici? gdje je takvo vjerovanje? جاء راضى عن رسول الله دا يرضى الله جاء صادق الله كما توجد سمارتني بودي انه بيبقى زي ما هي الى صفات المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى باول صفه من صفاتهم انهم يرجون رحمه الله تعالى والفوز بها قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيل ومن صفاتهم أنهم يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى فهم ليسوا هوات تغيير من باطل إلى باطل ومن صفاتهم أنهم لا يتنازعون على الكراسي والمناصب لأنهم يعلمون أنهم لو تنازعوا لفشلوا وذهبت قوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ومن صفاتهم أنهم لا يخافون في الله لوم تلائم لا يخافون المثبتين ولا يلتبهون إلى قول المرتفين وإنهم يستمرون منطلقين من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولو وقف العالم كله في طريقهم بعد ذلك أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرو الله <تصفيق> عليه وسلم ناس الله وجل شانه Nadaju se pobjedi sa džanetom. Pa kaže Allah dželšanu, vjeriti oni koji vjeruju u Allaha dželšanu. Znači oni koji vjeruju u Allaha dželšanu i čine hijđu i bore se džihadom na Allahovom putu, takvi se nadaju oprasu Allahu, Takvi se nadaju oprasu Allahu. Poverajte mi se svi nadam oprasu Allahu, a poverajte djela. A djela oni koji se nadaju oprasu Allahu jeste da vjeruju u Allaha i da se sele na Allahovom putu, to jeste se je na Allahovom putu i da se bori na njegovom putu. Druga osobina takvih jeste da nikada, da nikada ne oslupaju od svoga cilja želeći da jedno zlo koje je vladalo donesu oni drugo. Jedno zlo koje je vlada svrgnuo i donesu oni drugo. Nikada borci na Allahovom putu nemaju za cilj da sjedu na stolice niti da se zakopaju uprave. Njihova, njihov cilj jeste da Allahova riječ bude gornja i da Allahova riječ bude sud. I treća osobina njihova jeste da se na Allahovu putu ne boje ničijeg prigovora. No jeste kada bi star svijet stao protiv njih. Oni ga ne vidio s prašku jer je uz njih Allah. Jer je pomoć njihova od Allaha. Jer njih nadamđuje i potpomaže Allah zlalšanu. Kažem ovaj govor a Allah zlalšanu molimo zaoprost molite ga i vi. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسانه إلى يوم الدين يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام قد يعسنا الظل يتري في دمانا والعظام ومللنا الجبن ادما عزنا صوت السلام مل ل اطفال يتاما مل ل اطفال يتاما ولاشياخ في ضمام مل ل اعراض الصبايا بين هاتيك الضمام مل ل البرايا مل ل البرايا خلف قضبان اللئام مل لدين الله جمرا وصف اكفاف الكرام ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام نحن لا نرضى حياة فوق شبر نستضام إن عرفنا الله حقا وانطلقنا للأمام سوف يأتي النصر حتما من عزيز ذي انتقام أيها الأحباب الكرام وهذه بشارات من الحبيب صلى الله عليه وسلم يبشر بها المجاهدين في سبيل الله نختم بها هذه الخطة إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي هذا محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يموت في سبيل الله مرات ومرات ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوجدت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحياه ثم أقتل ثم أحياه ثم أقتل رواه البخاري Završimo našu putov sa radosnim vijestima od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. je to ni radosne vijesti. Ma kaže u hadisu Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu. Ala prema njemu. I vjerovanja da njegov poslanik, odnosno njegov poslanici su donijeli istinu, da garantujemo je Allahu dželle šanu da ti od dvoje. dati ili pobjedu ili pobjedu ili nagradu ili ga vratite sa plenom. To jeste pobjedu dunjalučku ili ahirecku nagradu zbog te forme ili ga vratiti sa prijedom. Zatim kaže, zatim kaže Resul sallallahu alaihi wasallam u protužetku istog hadisa i da se ne bojim da ću oteđati svome ummetu ne bi nikada iza vojne izostao. Kad bi god poslao vojnu ne bi iza nje ostao. A zatim kaže da ako mi Allah želim da budem ubijen na njegovom putu, zatim proživim, zatim ubijen, zatim proživim, zatim ubijen. I spominje to tri puta sallallahu alaihi wasallam. Hadis bireži Bukhari. وكان هناك رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دون مال كثير فقال يا رسول الله أخبرني بعمل أدرك به عمل المجاهد في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم عندك من المال قال ستة آلاف دينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنصقتها في طاعة الله تعالى لن تبلغ غبار شراك اهل المجاهد في سبيل الله فواه وحده ذاتين قال رسول الله عليه وسلم يداهم اصحاب كون يبو इजाजत نبغاتي بي تا او غزлечи да свои богатства ане вражучи свой الله ويرك مستينيه добро كاجي الله يوصل يشوكوتي من ادا له кое чу поим честичи награду مجاهدنا الله وهو بده فكاجي رسول الله صلى الله عليه وسلم koliko imaš i metka, kaže šest hiljada dinar, to je zlatnika. Kaže, kada bi sviju podijelio u pokornosti Allahu Zulašanu, kada bi sviju podijelio kao sadaku, tamo gdje se pohoravaš Allah, i je Allah Zulašanu zadovoljan, ne bi postigao, ne bi postigao vrijednost prašine na pertlana, na obuči muđahida na Allahovom putu. Koliko se upraši, šira muđahida na Allahovom putu, kada bi podijelio sav svoj metak gdje se smatrao bogatim, 6000 odatnika ne bi dostiglo vrijednost vraćenje na Allahov putu. Voja je pala samona shiru mabu che mujahidina Allahov putu. Bijir Ahmed. Vo fi hadis sahih alladhi ahadahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hada taraf min al-hadith yaqul an sallallahu alayhi wa sallam matal mujahidi fi كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفكره من صلاة وصيام حتى يرجع المجاهدة في سبيل الله ذاتم حدث في بخاريا ومسلم هو ديو نيغو قال رسول صلى الله عليه وسلم أول مجاهدة لا يزال الله أبوته كما أول مجاهدة أول مجاهدة لا يزال أبوته يقلن يجب الله أبيته لا يزال أبوته ستين ستين مجاهدين الله أبوته وعن نهاد بن أنس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وبفعله كله فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي وتصومي ولا تفطري وتذكر الله ولا تفتري حتى يرجع قالت ما أطيق يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده لو طوقتيه أو لو أي لو استطعت أن تقومي بمثل هذا الأمل ما بلغت العسرى من عمله ربيت أحمد بلجي حريصة موازة بن أنسة رضي الله عنه da je žena pitala Resula sallallahu alaihi wasallam Nakon što je čovjek izašao u džihad... Kaže, Allaho poslani kada bi moj muž... Kanjaj i ja bi Kada bi on čini i barati čini... Ali sada izašao na Allahu putu... Podbe na Allahu putu kako da stigne... Kako da zasluži vija najbolu koju će on dobiti... Kaže, Resul sallallahu alaihi wa Da li si u stanju kanjati a ne prestajati? Da li si u stanju postiti a ne mrstiti? Da li si u stanju zikriti a ne prekidati? dok se on ne kaže. الله وصفنيش انا تو كاجا када ابي могла када ابي могла تو بي دسيغلا ديسيتينو ناغرادي الله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا اللهم واصرف عنا بفضلك ورحمتك شر ما قضيت اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واهلك الكفرة اعدائك اعداء الدين اللهم إنا نسالك إخلاص النوايا وصدق العمل ونسألك اللهم شرف الشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله أي ولكم وعالدي الله أكبر الله أكبر أشهدى لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد طانت الصلاة قد طانت الصلاة الله رضي الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية هجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لطلى نارا حامية يسقى من عين ليس لهم طعام إلا من لا يسلل ولا يبني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بتعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها نَهْوُهُ عَ وَأكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَخْفُوفَةٌ فَزَرَادِي مَبْسُطَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الذِّبِ لَكَيْفَ خُلِقَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كيف مصبت وإلى الأرض كيف تطحك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك خسم الذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ فِي عَادِ لِرَمَدَاتِ الْعِمَادِ الَّذِينَ مُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْسَادِ الَّذِينَ صَغَوْوا فِي الْبِلَادِ فاكثر فيها الفساد دب علي ربك سوط عذاب ان ربك الذي له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 بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام الاسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كَلَّا إِذَا بُكِّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ أَيُّ يَوْمٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة اتجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أسلكت ما لم يبدى أيحسب أن لم يره أحد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَ حَمَلَ عِقَبًا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعِقَبُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار محصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها وَالْقَمَرِ إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما ثواها فألهمها قدورها وتقواها قد أبلح من زكاها وَقَدْ خَابَ مَنْ تَزَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِقَوْمِهَا إِذِ ابْعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ وَجَعَلْنَا سَوَاءَهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا أَقْوَى لَقَدْ تَكَرَّمَ وَالْإِنْسَانُ إِنَّ سَعْيَهُ فأما من أعطى واتقى فطدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستقنا وكتب بالحسنى فسنيسره للحسرى وما يبني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلصى لا يصباها إلا الأشقى الذي كسب وتولى وسيجنبها الأسطى الذي يحتي ما له يتزكى وما بأحد, وما بأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وشعك ربك وما خلا وللآخرة طير لك من الأولى ولسوف يحقيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدْ لَكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدْتَ كَأَبًا ۖ وَلَّمْ فَأَدَٰ وَوَجَدْتَ عَالِيًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا وأما بنعمة ربك فحذف